يُمَتُّ لَكُمْ بِالزَّرْعِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك موافر فيه ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُظْلَمُونَ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزعون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد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 قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلاء الله عليهم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين خير ولا نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكين أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عَبِيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ لُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَائُنَا وَلَا فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن عبدوا الله واجتنبوا الطاروت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أَيْمَانِهِمْ لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذي كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لكم فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئا هم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صدروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه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 فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ غلاله عن اليمين والشمائل سجدا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 وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو وَاحِدٌ واحد فإياي وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرِ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ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 وعصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَرَّأُ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ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 والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسبيكم من ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا, خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون من سكرا ورزقا حسنا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 كل الثمرات فاسلكي سهل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض الْعُمُرِ لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير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 فسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنيا وحفذا ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هم يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا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 كلا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلٍ أَحَدُهُ مَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهِ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم وللله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أطرد إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم. هاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والبصر والأفِيدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما ينسكه إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يجم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون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 وركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون إلى الله يومئذ إِذِنِ السلم وضل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا زدناهم شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى وهدأ ورحمة أشار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إِذَا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إِنَّ الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نفضت وزنا من بعد قوة تَتَّخِذُونَ تتخذون دَخَلًا دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمك إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمين متوحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد تبوتها وتذوك السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طنيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت الكرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إن ما سلطانه على الذين يفولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آيته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر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 الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن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 بعد ما ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا مَا تصف ألزنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفنون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 فسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم